وعروا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم أن تدخلوا وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم بَسَطْتُ الْبَأْسَ وزلزلوا حتى يقول الرسول أَذَا إِنَّ مَا يسألونك ماذا ينفقون قل It is فنوان د وَال وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِي كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرِ ذكره شيئا وهو خير لكم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال وَمَن دَنَا عَن سَبِيلِ اللَّهِ يَغْضُبُهُ بِهِ وَالْبَجِرَ قُلْ مَنْ يجد الحرام وإخراج وأهلي منه أكبر والفتنة أكبر من القتل. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَرِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وأولئك حبطت و وجاءدوا في سبيل الله قلت ما اثمن كبير ومنفع للناس واثمه ما, ما أكبر من نفعه أقولك ماذا ينفقون قل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون صلق الله العظيم